بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة اللمذة الذي جمع ماله وعدبه يحسب أن ماله أخلذه كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك من حطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئلة إنها عليهم مؤصبة في عمد ممدبة